يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ان قف منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان 119. سنلقي عليك قولا فقيلا 110. إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا 111. إن لك في النهار سبحا طويلا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 فِرْعَوْنُ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَأْتُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ 111. كان وعده مفعولا 112. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا